ان رَبك يَعْلَم انَّكَ تَقُومُ أَدَانًا مِّن صُدُورِ السَّيِّئِ وَالنَّصْفُ وَصُولُ ثُ من الَّذِينَ பப்போக்கூ أَلَمْ أُلِمَّ أَن لَّمْ تَحْصُوهُ فَطَغَى عَلَيْكُم أَفَرَأَيتم مَّا يَسْوِمُ نُكُومُ குறி பயக்கூ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ مِنْ فَضْلِهِ لَا يُؤَاخِرُونَ يُقَدِّرُونَ فِي سَنَوِيلِ لَا يَقْرَؤُونَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ